مَا لا تَرَوْنَ إِنِّي أَقَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ إذ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّهَ هَؤُلَاءِ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 يَبْرِبُونَ وَجْهَهُمْ وَأَدِبَ رَهُمْ وَذُوَقُ عَذَابِ الْحَرِيقُ دَالِكَ لِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لِيَسَبِّي ضَلَامٍ لِلْعَابِدِ كَذَبِ آنِكَ رَعُونَ وَالَّذِينَ مِنْ الْقَضِيرِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَأَقَدَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ إن الله قوي شديد العقاب